قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يوجد أحدهم لو عمروا ألف سنة وما هو بمزح ذِهِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ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 من كان عدوا لله وملايكته ورتله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما 119. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 110. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ بِاللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ هم لا يعلمون